قالوا دي وجعل اهلها شيئا يستضعف طائفه يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم يذبح ابناءهم ويستحي كان من المفسدين ونريد أن من نستضعفوا في الأرض ونجعلهم أمة ونجعلهم أمة ونمكن لهم في الأرض ونري في العون وجنودهما منهم وجنودهما منهما كانوا يحذرون عليه فألقِه في اليمن ولا تخافِ ولا تحزني إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدو وحزنا إن فرعون وقامت وقالت امراه فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا, أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي لقلبها لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصي، فبصرت به عن جنبي وهم لا يشعرون. وحرّم عليه المرض عني. فقالت هل أدلكم, هل أدلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى أنتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على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 سأتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس ان تريد إلا ان تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى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 ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي, عسى ربي أن يهديني سوى السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه ممرأتين ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال تا لا نسقي حتى يصدر الرعاة وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني فقال رب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 فمن عندك وما أريد أن اشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الاجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إِنِّي كثوا نَارًا آنست نارا لعلي آتيكم منها بِخَبَرٍ أَوْ بخبر أو النَّارِ من النار أو جذوة النار لعلكم تصلون فلما أتاهنودي من شاطئ وادي الأيمن في بقعة المباركة في بقعة المباركة من الشجرة أي مسامي أنا الله إني أنا الله رب العالمين وَأَن نَلْقِيَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَأَتْهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ فَلَن نَّرَاها تَمْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ وَلَمْ يُعْطِبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْبَارِئِ يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحك من الرهر فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إن صدقوني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بأع. فلن نجال فأوقد لي يا هامان على الطين فجعل لي صرحا لعلي أطلع لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لا وإني لا من الكاذبين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 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُصَرُونَ وَأَتْبَعْنَهُمْ فِي هَذِهِ الْدُّنْيَا لَعْنَةٌ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَعْلَمْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ بَصَائِر هُوَ ٱلرَّحْمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِ إِذْ قَضَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنتَ, وما كنت مِنَ الشاهدين وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطول إذ نادينا ولكن رحمة, ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما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 نتبع آياتك فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين ظَاهِرًا وَقَالَ إِنَّا بِكُلِّ كَافِرٍ قُلْ فَاتَّبِعُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا اتَّبِعُوهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ لَكَ فَعْلَمْ أَنَّ تَبَعَ فِرَاوْنَةَ بِغَيْرِ من الله إن الله لا وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ ۖ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا فَنَّاكُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ الْبِهَاسَ بِالْحَسَنَةِ وَهُمْ وَإِذَا سَمِعُوا لَغْوَآ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي غَيْرَكُمْ إِنَّكَ لَا تَذِينًا أَحَدٌ بِتَوَلَّكَ وَلَكِنَّ اللَّهَ وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أو لم نمكن لهم حرما امنا يجبى يجبا إليه ثمرات كل شيء ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن اكثرهم ولكن أكثرهم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 وَأَسُولَ إِنْ يَتَنَوَّ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إلا وأهلها وَمَنْ وَعَدِنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ Thank you. سَأَيْنَ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُ لِلْخِيَارَةِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عما يشركون وربك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 افلا تسمعون قل أرأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون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 ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب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 وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئه, فما كان له من فئة ينصرونه من وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله, الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن الله علينا لخسف بنا.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 فلا يجزى الذين عملوا السيئات فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كنت